هذه الآيات السبع مبيل عن كعبيل أخبار رضي الله تعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أماننا وعلى الله فليتوكل المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم وإن ينسسك الله بغرور فلا كاشف له إلا هو وَإِنْ يُرْدِكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَوْرِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُرُ الرَّحِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ بسم الله الرحمن الرحيم اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم وكاين من داب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 بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألت من خلق السماوات والارض لا يقولن الله الا فرعيتم ما تدعون من دون الله نراثا يالله بغر هل هن كاشفات غره او ارادني برحمة هل هن من رحمته؟ كل حسم الله عليه يتوكل المتوكيل.